الشمالن نل نل المنن وفى لن نل وعدرو وعده والبشر У ч воле قومي يا يونان يا نم سو بي بي يا طيبات ماذا نقول وفيك قد حلر رسول يا طيبات ماذا نقول وفيك قد حلر رسول وكلنا نرجل والصحي بيه والبجي يا رب وانت اللي شفيع والصحي بيه والبجي كنت على النبي محير ظلم صلي وسلم يا سلام على النبي محير ظلم والآل والصحب الكرام هؤل شيدة Ne, ne,